119. وهو يخشى فأنت عنه تلها 110. كلا إنا تذكرة 111. فمن شاء ذكره 112. في صحف مكرمة 113. مرفوعة مطهرة 114. بأيدي سفرة بررة قتل الإنسان ما أكفره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 أَنَّا صَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَطَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَعَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 119. فإذا جاءت الصاخ 110. يوم يفر المرء من أخيه 111. وأمه وأبيه 112. وصاحبته وبنيه 113. لكل امرئ منهم يومئذ شأن 124. ضاحكة مستبشرة 125. ووجوه يومئذ عليها غبرة 126. فارهقها قترة هم الكفرة الفجرة